மேல இ உ இ உக்க <تصفيق> الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون மின் இ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قِبَلِهِ مِن كِتَابٍ